يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل لسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي يُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا, ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا كل نفس هداقا ولو شئنا لاتينا كل نفس غداقا ولكن الحق القول مني لاملا جهنم القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بالنسبة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هاها ها فذوقوا بما نسيتم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هاذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا سُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّ جَمْعًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ربهم خوفاً تجافى جنوبهم عن المضام ما أخفي لهم من قرة آيون جزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آيون جزاء بِمَا كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا ثقا افَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى يزقوا فما واواهم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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ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 ويقولون متى هذا الفتح إن كُنتُم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرون